اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم هذا هو الدرس السادس عشر من شرح شذى العرص في فن الصرف في لقاء سابق توقفنا عند المعنى الأول من معاني أفعال وقلت إن هذه الهمزة التي زيدت زيدت لمعان منها التعدية معنى التعدية يعني تجعل الفعل اللازم متعديا فإذا قلت مثلا جالس زيد هذا فعل لازم يعني اكتفى بفاعله عندما تزاد الهمزة يصير الفعل متعديا إلى المفعول أقول أجلس زيدا فوقفنا عند قوله وربما جاء المهموز كأصله كسرى وأسرى قال في شرح الشافية وقد يجيء أفعل لجعل وقد يجيء أفعل لجعل الشيء نفس أصله إن كان الأصل جامدا نحو أهديت الشيء أي جعلته هدية وهديا طيب هذا المعنى الذي اقراه كده يا دكتور عليا ها وربما, وربما جاء المهموز اصلا وربما جاء المهموز ها كاصله, كأصله, كأصله مثل يا شيخنا سرى ايوه سرى واسرى سرى ده فعل ماضي واسرى فعل ماضي لكن ما الفرق بينهما ده فعل ماضي مجرد وده فعلا مضا... ماضي مزيد بالهمزة مزيد ايه؟ بالهمزة طيب سرى أقول يسري ها؟ سران وأسراء يسري إسراء إسراء على وزن شخصنا؟ إفعال يبقى المصدر أسراء إسراء على وزن ايه؟ إفعال إفعال ده اللي هو المصدر مزيد يا شيخنا مزيد بالهمزه الهمزة. ومزيد بالالف اللي قبل اللام صح لكن حروف ها حروف المصدر يعني الحروف الاصليه الموجوده في المصدر اللي هو السين والراء صح سرى صح يا شيخنا طبعا الهمزه هنا الالف دي قلبت همزه قلبت ايه اي لانه اجتمع الياء مولانا اسرا سقلبت الثانيه همزه قلبت الثانيه ثانيه زي حمراء حمراء ده الف مقصوره لما اقول حمراء الالف الثاني ده اسمها ألف ايه التانيث الممدوده فقلبت همزه للخفه على اللسان صح, صح. يبقى اصل سرى المصدر يكون ايه ظروف الاصليه مولانا ايه السين والراء والالف صح ولا قال وربما جاء المهموز كاصله فسرى هي اصل سرى هي معناها اسرى او اسرى معناها سرى يعني ممكن لعله في قراءه سبحان الذي اسرى بعبده سرى بعبده يبقى اسرى بعبده هي معناها سرى بعبده ليله من المسجد الحرام يبقى جاء المهموز كاصله اللي هو المسطر هذول طلنا من صح؟ ما قلنا طبما هو إسراء في مزيد بالهمزة ومزيد بالإيه؟ بالألف لقبل اللام صح يا شيخنا؟ مزيد بالهمزة لقبل اللام صح؟ لكن حروف الأصلية حروف المصر الأصلية ايه؟ سين والراء والألف يا الله يبتعليك يبقى هذا معنى جاء ايه؟ كأصله صح؟ كأصله اللي هو الجامل لأن العلماء علماء النحو يجعلون المصر أهل البصر يعني يجعلون المصر هو أصل المشتقات فمثلا جلوس أصل اللي يجلس، يجلس، جالس، جلاس، فيم تولأ؟ أصل كل هذا. أظن الوضحة دي؟ وضح. طيب، وربما جاء المهموزه إيه؟ كأصله. بل ما نقول أسرى بعبديه، معناها سرى بعبديه. طيب، وكلاهما فعل لازم، أسرى أو صح هذا؟ لا، لا لا يا شيخنا، أسرى فعل لازم، لكن أسرى متعد بالهمزة. يعني أسرى، عفواً،, عفواً. أقول لي عبارة دي، أسرى إيه يا شيخنا؟ اسرى ما هو ده شيخنا ده سؤالك وجيه جدا في الايه الكريمه دي وده قال ايه معنى ايه جاءك اصله أسرى بعبده لاحظ هنا الفعل تعدى بواسطه حرف الجر بالظبط لم يتعدى بنفسه يتعدى بنفسه يبقى معناه هو نفسه سرى بعبده وده السبب انه ايه قال جاء بايه لان لو الهمزه هنا عدت كان يتعدى يتعد... بنفسه <تصفيق> أقول أجلست زيدا صح لكن القرآن ما قال يعني أسر عبدا أو أسر محمدا يبقى يتعدى يا شيخنا يبقى ما الدلالة على أنه يعني استعمل كأصله أنه, يعني أنه لم يتعدى بنفسه هذا السبب صح شيخنا وضحت الآن لأنه قلت لك في بداية التسجيل كلمة جلسة زيد ده فعل أي شخنا لازم عندما أدخلت الهمزة أقول أجلس زيدا يبقى تعدى المفعول بنفسه وعشان كده بنسمي ده همزة التعديه أي تجعل اللازمة متعديا صح فأسرى بعبده هي نفسها سرى بعبده صح ولا ما فيش سرى عبده ما فيش أسرى, أسرى عبده واضح كده هذه معنى جاء إيه كده الحمد لله تفاهم دلوع يعني كلاهما أي شخنا إيه لازم, لازم. طيب كمل يا شيخك اصل الشطر الليل حتى الى ان شاء الليل هينه اثر الليل كمل يا شيخك أو أغنى ايه او أغنى أيوة. طيب أي طيب يعني اللي أنت بتقوله ده مشكورا الاقراءه مره ثانيه عشان اكتبها هاو يا شيخنا او أغنى عن اصله أو أو أغنى أغنى عن أصله أيوة لعدم وروده. لعدم وروده لما تقرأ قوله تعالى قد أفلح المؤمنون أفلح دي على وزن أي شيخنا أفعل إن الفعل ده مزيد بالهمزة لم يرد في كلام العرب فلحة فافلح أغنت عن فلحة لعدم ورود الأصل اللي هو فلحة لأن المجرد أصل للمزيد يعني فلاح أصل الأفلحة لكن هذا الأصل لم يرد في كلام العرب فالمزيد أغنى عن الايه عن الأصل اللي هو فلاحة وضح الشخنة كمل يا شيخنا يلا بسم الله ندر مجيء الفعل متعديا بلا, بلا همزة اسمع بس عايزنا نقرأ العبارة الجميلة حضرتك تفضلت بقراءتها الآن وليشخنة الله بسم الله وندر مجيء مجيءها الفعل, مجيء الفعل. متعدياً بلا بلا همزة ها. ولازما بها ولازما بها الله اكبر هات المثال يا مولانا كان يتضح المقال يلا نسلت ريش الطائر نسلت ريش الطائر وكمانها انسل الريش انسل الريش اسمع يا سيدنا قلت ان الهمزه همزه افعل اتبع يا دكتور معي من معانيها ايه التعديه يعني تجعل لازمة متعديا فقلنا جالس زيد انتبه كده جالس زيد اقول اجلست زيدا هذه الهمزة عندما دخلت على الفعل جعلته يتعدى المفعول بنفسه في هذه المرة يحصل العكس عندما تدخل الهمزة تجعل الفعل لازما وعدم دخول الهمزة يجعل الفعل ايه متعدي يعني شوف عدم دخول الهمزة يجعل الفعل متعدي وبدخول الهمزه يجعل الفعل لازم عكس فشوف نسلت ريش الطائر نسلت لم يقل انسلت قل نسلت بدون همزة ومع ذلك الفعل يتعدى نسل فعل ماض تاتا الفعل, الفعل. ريش مفعول به منصوب طب لما نقول انسل الريش بدخول الهمزة صار الفعل لازما بها ليس متعديا بعدم دخول الهمزة صار الفعل متعبيا ولما قال وربما يعني ذاك نادر وقليل في كلام العرب يلا يا شيخنا مثال اخر عرضت الشيئة هو المثال نفس المثال السابق يعني يعني مثلا ايو والله يرضى عليك يعني شوف يا شيخنا لما قال عرضت الشيئة اظهرته وعرض الشيء بمعنى ظهره ده نفس المثال السابق يعني وكببت زيدا على وجهه وأكب زيد على وجهه. صح شخنا؟ كببت طبعا بدون همزة. مم. والفعل ايه؟ تعدي بدون همزة. مم. طب وأكب زيد؟ لازم. لا لازم. كم هنا؟ قشعة الرياح السحابة يا سلام. قشعة الرياح السحابة وأقشعة. كل طبعا هذه الأمثلة على ايه؟ على الذي قلناه بس. نظر يعني نظرة ماجي ال ايه؟ الفعل بلا همزة ولازمة بالهمزة. صح شخنا؟ وبيت الشعر الذي قال كما أبرقت قوما عطاشا غمامة فلما رأوها أقشعت يعني أقشعت هي صح يا شيخنا؟ أقشعت هي اللي هي الغمامة يعني شوف انتبه أقشعت بالحمزة وما جاء لازم بالحمزة واضح يا مولانا؟ أظن كده واضح البيت طيب ثانية. فضل قل للصغة الثانية فاعلة أيوة يكثر استعماله في معنى أيوة اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قل يا سيدنا يلا بسم الله فاعلة يكثر استعماله في معنى أيوة هنتكلم الآن عن الصغة الثانية اللي هي كلمة فاعلة فاعلة أيوة يكسر استعملها إيه؟ في معنى أي يقول المعنى الأول أحدهما التشارك بين اثنين فأكثر أيوة وثانيهما الموالاة التشارك بين, في... بين... بين بين بين اثنين فأكثر وهو أن يفعل أحدهما بصاحبه فعلا فيقابله الآخر بمثله وحين ذي سينسب للبادي نسبة الفاعلية والمقابل نسبة المفعولية صح يا شيخنا؟ مم. طيب يعني بالمثال يطلح اللقاء حاضر ضارب زيد عمرا صح يا شيخنا؟ مم. أولا نريد أن نفهم هذا الكلام الذي قاله الشيخ ضارب على وزن يا شيخنا؟ فعل ده مزيد بالألف. بالألف لكن أكرمه مزيد بالهمزة صح؟, صح؟ طيب هذه الألف التي زيدت معنات معناها تفيد المشاركة بين اثنين فأكثر إيه المشاركة؟ قال أن يفعل أحدهما بصاحبه فعلا يعني افترض حضرك أنا اسمي زيد وحضرك اسمك عمر صح لما قلت ضرب زيد عمرا أن يفعل أحدهما بصاحبه فعلا اللي هو الضرب يعني أنا الآن ضربتك أنا زيد ضربتك الآن فأنت قمت بضربي فاشتركنا أنا وأنت في الضرب هذا معنى يا شيخنا إيه؟ التشارك بين اثنين فاكثر وهو ايه التشارك أن يفعل أحدهما بصاحبي فعلا اللي هو الضرب خلاص فيقابله الآخر بمثله خلاص كده يبقى تشاركنا لو أنت إيه في الضرب انتبه كده وحينئذ فينسب للبادي نسبة الفاعل من الذي بدأ بالضرب أولا؟ زيد زيد هو أنا يبقى أنا الفاعل لأن أنا الذي أنا الذي فعلت الضرب أولا طيب وزيدا وعمرا وعمرا ده يبقى هو ايه المفعول هو هو الذي وقع عليه الضرب أولا يعني وإن كان بعد ذلك أوقع عليه الضرب الثانية أظن كده واضح يعني يبقى البادي بالضرب هو الذي يعتبر فاعل خلاص؟ واللي عليها الضربة أولاً هو المفعول دي اسمه إيه يا شيخنا المعنى الأول التشارب بين أثنين فإذا كان أصل الفعل لازما انتبه صار بهذه الصيغة متعديا. صلات على الحبيب أيوة. لما قل مشى زيد كلمة مشى زيد يا دكتور مشى زيد وكلمة ضرب زيد عمرا مشى فعل لازم ولا متعدي لازم. طيب وضرب متعدي. متعدي أهي مشى دي ممكن اقول ما ها ما شيت زيدا ما ايه يعني اشتركت مع زيد في المشي صح ولا لا فلما اقول ما شيت زيدا يبقى اشتركت انا وزيد في المشي طب انا اللي بدات بالمشي وهو تبعني او فعل نفس فعلتي يبقى اشتركنا ايه خلاص يبقى هذه الصيغه كان الفعل قبل دخول فاعل قبل دخول الالف كان فعلاً لازماً أليس كذلك؟ بلد. طيب بعد دخول الألف هذه صار متعدياً صح كده ولذلك أقول له فإن كان أصل الفعلي أصل الفعل ماشى أصله ماشى أصل الفعل كان لازما فصار بهذه الصيغة ها؟ متعدياً صح الشيخنا؟ يبقى ماشى زيداً أقول إيه؟ ماشيته زيداً واضح كذا؟ وفي هذه الصيغة معنى المغالبه. في هذه الصيغه ايه يا شيخنا؟ يا ما معنى المغالبه؟ المغالبه يدل على غلبة أحدهما على غلبه ايه يا على غلبة احدهما يعني كأن انا انا اكثر ما انا يعني انا اكثر مشي منك يعني وقال يدل على غلبة احدهما بصيغة فعل من باب نصر من باب ايه يا شيخنا؟ باب النصر ايوه فاكر يا مولانا اي نصر ينصره لعلك تذكر يا مولانا المثال اللي احنا قلناه المغالبه لما قال ايه مثلا لعلّك تذكر فيه مثال احنا قلناه اللي هو مثلا فأنا, فانا اكرمه آه آه مثلا ضاربت هيدا مثلا فضاربت له أيوة لعلّك تذكر احنا قلنا مثال زي ذا كده صح يا شيخنا؟ واضح؟ ام؟ هم؟ <تصفيق> لعلك تذكر في الالحق في الحق فاكر الالحق أن يكون مطوعا لما كنا الفعل أن, أن يكون مطوعا ها هل تذكر المطوعه دي والله ما بتذكر انا نعم وجدته اقول ها ما غنيه من الافعال المطلقه للدلالة شعر الغره التي في المخاصره أي... ايوه يا عيني يا ابو عيني هقول هقول ايوه يا ربي أي سلام ادي سابقني م... ايوه سابقني زيد ها فسب... فأنا أسبقه أيو أنا أسبقه أو هذا الباب المغلب. قول العبارة دي تاني سابقني زيد فسبقته سابقني زيد فسبقته فأنا أسبقه يعني غلطته في السبق هو ذا اللي عايز يقوله الشيخ تذكرت يا شيخنا الآن؟ ذا اللي عادي الشيخ واضح؟ يبقى هذه الصيغة يا مولانا أه؟ متذكر مثل اللي أنت قلت الآن يبقى صيغة فاعلة دي تدل على, على المشاركة وأيضا هذه الصيغة تدل على غلبة أحدهما من باب إذا من باب نصرة فاكلته لما قلنا سبقني زيد فسبقت فأنا أسبقه يعني غلبته في في السباق خلاص كذلك مقول ما شيتوا زيدا هذه يعني ما شيت هذه الزيادة دي تدل على الغلبة يعني أحدهما غلب الآخر في المشي صح يا شيخ طيب كمل يا شيخني الله هم بس بشرط ما لم يكن واوي الفائي أو يائي العين واللام ما لم يكن ايه واوي الفائي واوي الفاء يعني زي وصل وعد وهب ها او يائي العين واللام العين واللام يائيه الايه زي باعة يعني عندنا باعة اصابه باع على وزن فعل صح يا شيخنا فدا عينه يعني الحرف الثانيه أو ايه فيه. فيه. الناس يا. يبقى إذا كان فاؤه واوً أو عينه أو لامه يأن يا فلا, فلا يدخل معنا في باب الغلب يلا كم ها. فإنه يذل على الغلبة من باب الضربة كما نقد أيوة يدخل في باب نصر. لا يدخل في باب نصر وطبعنا قلنا المقصود بباب ضرب يضربه يعني الفعل الماضي مفتوح العين لكن في المضارع مكسور ضرب يضربه فعل يفعله لكن باب المغالبة الأولى من باب نصر, نصر ينصره فعل يفعله كمل مولاني ها؟ ومتى كان فعل وما ومتى كان فعل لا؟ خطأ عندك يا شيخ ومتى كان فعل؟ نحن نتكلم عن فعل يا شيخ ها؟ ومتى كان فعل؟ أي فعل صح؟ طيب الغلبة كان. كان متعديا وإن كان أصله لازما مم. وكان من باب نصر ضرب على ما تقدم من أي باب كان هو يقول يا شيخنا متى كان فا المفروض فاعل متى كان فاعل للدلاله على الغلبة كان متعديا كان شيخنا ايه؟ متعدياً. متعديا صحيح مولانا لأن المغلبة لازم بين اثنين سواء كان أصله لازما لازم. زيكر ما يكرمه او من باب ايه من باب نصر صح م. نصر ينصره. او من باب ضربه م. اللي ضرب يضربه م. يعني هو يقول لك في هذه العبارة متى كان افعل ما متى كان على تدل على المغالبة يبقى الفعل يكون متعد مولانا سواء كان الفعل اصله لازم زيكر ما يكرمه او متعدي من باب ضرب يضربه او من باب ايه شيخنا ينصره في كل احواله يدل على التعدي وثانيهما الموالاه الموالاه المعنى الثاني الموالاة سيكون بمعنى افعل المتعدي اه وليت الصوم وتابعته سمعنا يا ايوه فاكره مولانا حكايه افعل قلنا المعنى الأول من معانيها هو إيه؟ التعدي التعدي يعني تجعل الفعل اللازم متعدي مم. فيصير الفعل مفعولا مم. صح؟ مم. كرم زيد أقول أكرمت زيدا مظبوط؟ هنا المولاة فيكون بمعنى أفعال المتعدي أفعال إيه شيخنا؟ المتعدي فلا نقول مثلا وليت الصوم معنى وليت الصوم يعني إيه؟ تابعته تابعت الصيام ف. هنا جعل الفعل ايه شيخنا متعديا طيب وليت الصوم وتابعته معنى وليت يعني او فيقولها شوف وليت بمعنى او ليت ادي المعنى العديد الكثير يا شيخنا واضح يعني وليت ولا بمعنى فاعل طب او بمعنى ايه افعل يبقى الموالاة يا شيخنا يكون بمعنى ايه افعالة ايه بمعنى افعالة فاذا قلت لشخص وليت الصيام كانك قلت اوليت الصيام صح, صح. طب لو قلت تابعت الصيام كأنك قلت ايه اتبعت بعض. الصيام اداد يبقى نفس ال خلاص يعني ولا مزيد بالالف طيب واولى مزيد بالهمزة فلما قل واليت جعلت الالف منزلة, منزله الهمزه صح كده يبقى واليت فاعلت او ليت بمعنى افعلت هذا المقصود واضح كده شكرا طيب يقول لك كم من بقى يا شباب وربما كان بمعنى فعل المضاعف في تاكيد <تصفيق> انتبه يا شيخنا لما قل ضاعفت الشيء ده ما زد دكتور شيخ الدكتور؟ بالألف في نفسها بعافة